من يحمي البيئة ومن يفسدها أنشأنا منظمة لحماية البيئة هل تشترك معنا؟ بالطبع فبلادنا تحتاج إلى مثل هذه المنظمة سنقوم غدا إن شاء الله بجولة لنرى ما يفعله الناس بالبيئة في بلادنا ستكون الجولة بالطائرة أرجو أن تكون معنا هذه فكرة طيبة سأكون معكم انظروا إلى هؤلاء الناس إنهم يفسدون البيئة هؤلاء يحرقون الغابات وأولئك يقتلون الحيوانات وهؤلاء يلقون النفايات في البر وأولئك يلقونها في البحر لماذا يفسد هؤلاء الناس البيئة؟ ظهر الفساد في البر والبحر انظر إلى هؤلاء الناس إنهم يحافظون على البيئة صدقت فهم يزرعون الأرض لإيقاف التصحر وأولئك يحافظون على الحيوانات النادرة حتى لا تنقرض أنا مسرور جدا فما يقوم به هؤلاء الناس عمل طيب نريد بيئة خالية من التلوث هذه رسالة منظمتنا بعون الله